بوك تو <تصفيق> تورانشي أربعة وثمانون أربعة وثمانون بوتكار الماضي أربعة الماضي أربعة وطري <تصفيق> يقرأ يقرأ मी वाचले लखत खर तू लिता लखत मी पूर्ण कादंबरी वाचली लखत खर तू कुल रिवाया लखत खरिवाया समजणे समजलो لقد فهمت للتو لقد فهمت مي: पूर्ण पाठ समझ लो لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص उत्तर देने يجيب يجيب مي: उत्तर दिले لقد اجبت للتو لقد اجبت مي सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली لقد اجبت على كل الاسئله لقد اجبت على كل الاسئله मला ते माहित आहे मला ते माहित होते انا اعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا اعلم هذا لقد علمت هذا ميتيه لييتو ميتيه ليهيلي انا اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا ميتيه ايكتو ميتيه ايكلي انا اسمع هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا ميت ميلونار ميت ميلوله انا احضر هذا لقد احضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا ميت انار ميت انله انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا ميتي खरेदी करणार ميتي खरेदी केले انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا ميتي اپیکشيتو مي تي اپیکشي ليهوتي أنا أتوقع هذا لقد توقعت هاذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هاذا مي سباشتا کرون سانغتو مي تي سباشتا کرون سانغتلي أنا أشرح هذا لقد شرحت هاذا للتو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا ملاته माहित आहे ملاته माहित होते انا اعرف هذا لقد عرفت هذا للتو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا